والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتطواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطرواها إذن فأشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكلبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها